افرايتم اللات والعزى ومناه ا ل ث ا ل ث ة الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا ان هي الا اسماء سميتموها ا إن إ هي ل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 الأوفى وأن إلى ا موسوعه أضحك وأبكى النابلسي ل ل ع ل و ج ي ن ا ل ك ر و ا ل أ ن من نطفة ث ى إ ذ ا ت م ي ه وان عليهم النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى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 الله موسوعه ا ل ن ه ذ ا ا ل ح س ي للعلوم ج ب ن ن و ت الاسلاميه ج د وعبدون